السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الحبة الكرام في اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك أسأل سبحانه وتعالى ان يجعله شهر خير وبركة وسعادة علينا وان يختم لنا سبحانه وتعالى هذا الشهر الكريم برضوانه ومعفِّرَتِهِ سبحانه وتعالى. معنا اليوم الجزء الخامس والعشرين ولكن هنرجع بس شويه قليلة لبداية سورة فصيلة. نحن وقفنا بارح عند نهاية سورة ضافر. سنبدأ إن شاء الله من بداية سورة فصيلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. تفضل بس يعني قليل اللي إخويا بعد كده نبدأ مباشرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله طيب ندع إن شاء الله من بداية سورة فصلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم سورة فصلت سورة مكية من مقاصد السورة بيان حال, عن ال... بيان حال المعرضين عن الله وذكر عاقبتهم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 وجعل قرآن عربي لقوم يعلمون لأنهم الذين ينتفعون بمعانيه وبما فيه من الهداية إلى الحق بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون مبشرا المؤمنين بما أعد الله لهم من الجزاء الجزيل ومخوفا الكافرين من عذاب الله الأليم فأعرض معظمهم عنه فهم لا يسمعون ما فيه من الهدى سماع قبول وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون وقالوا قلوبنا مؤطاة بأغلفة فلا تعقل ما تدعون إليه وفي آذاننا الصمم فلا تسمعه ومن بيننا وبينك ستر فلا يصل إلينا شيء مما تقول فعمل أنت, أنت على طريقتك فعمل أنت على طريقتك إن عاملون على طريقتنا ولن نتبعك قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين قل أيها الرسول لهؤلاء المعاندين إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى يوحى إلي الله أنما معبودكم بحق أنما معبودكم بحق واحد هو الله فاسلكوا الطريق الموصل إليه واطلبوا منه مغفرة لذنوبكم وهلاك وعذاب للمشركين الذين يعبدون غير الله أو يشركون معه أحدا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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إن الذين آمنوا بالله وبرسله وعملوا الأعمال الصالحات لهم ثواب خالد غير منقطع غير مقطوع وهو الجنة غير مقطوع وهو الجنه قل انكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له آذادا ذلك رب العالمين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 سواء لمن أراد أن يسأل عنها ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين ثم قصد سبحانه إلى خلق السماء وهي يومئذ دخان فقال لها وللأرض إن قاد لأمري مقتارتين أو مكرهتين لا محيد لكم عن ذلك قالت أتينا طائعين قالت أتينا طائعتين فلا إرادة لنا دون إرادتك يا ربنا من فوائد الآيات تعطيل الكافرين لوسائل الهداية عندهم يعني بقاءهم على الكفر بيان منزلة الزكاة وأنها ركن من أركان الإسلام استسلام الكون لله وانقياده لأمره سبحانه بكل ما فيه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 وزين السماء الدنيا بالنجوم السماء الدنيا بالنجوم وحفظنا بها السماء من استراق الشياطين السمع بها السماء من استراق من استراق الشياطين السمع ذلك المذكور كله تقدير العزيز الذي لا يغلبه أحد العلم بخلقه فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمد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 لا أحد أشد منهم قوة بزعمهم. فرد. لا أحد أشد من لا أحد أشد منهم قوة بزعمهم. فرد الله عليهم. أو يعلم أو يعلم هؤلاء ويشاهدون أن الله الذي خلقهم وأودع فيهم القوة التي أطاطهم هو أشد منهم قوة وكانوا يكفرون بآيات الله التي جاء بها هود عليه السلام. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والأعذاب الآخرة اخزا وهم لا ينصرون فبعثنا عليهم ريحا ذات صوت مزعج في أيام مشؤومات عليهم لما, في أيام مشؤومات عليهم لما فيها من العذاب في أيام مشؤومات عليهم لما فيها من العذاب لنذيقهم عذاب الذل والمهانة لهم في الحياة الدنيا والعذاب الأخرة الذي ينتظرهم أشد إذلالا لهم وهم لا يجدون من ينصرهم بإنقاذهم من العذاب وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون وأما ثمود قوم صالح فقد هديناهم بتبيين طريق الحق لهم ففضلوا الضلال على الهداية إلى الحق فأهل فأهلكتهم صاعقة العذاب المهين بسبب ما كانوا يكسبونه من الكفر والمعاصي الجين الذين آمنوا وكانوا يتقون وأنجينا الذين آمنوا بالله ورسله وكانوا يتقون الله بامتثال أوامره وجتناب نواهيه أنجيناهم من العذاب الذي حل بقومهم ويوم يحشر أَعْدَاءُ الله إلى النَّارِ فهم يوزعون ويوم يحشر الله أَعْدَاءَهُ إلى النار ترد الزبانية أَوَّلَهُمْ على آخرهم لا يستطيعون الْهَرَبَ من النار حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون حتى إذا ما النار التي إليها وتنكروا لما كانوا يعملون في الدنيا شهدت, شهدت عليهم اسماعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملونه في الدنيا من الكفر والمعاصي من فوائد الآيات الإعراض عن الحق سبب المهالك في الدنيا والآخرة التكبر والاغترار بالقوة مانعان من الإذعان للحق الكفار يجمع لهم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة شهادة الجوارح يوم القيامة على أصحابها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 وإليه وحده ترجع ترجعون في الآخرة للحساب والجزاء وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظلنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وما كنتم تستخفون حين ترتكبون البعاص حتى لا تشهد عليكم أسماعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم تَقُولُ لا لَا تُؤْمِنُونَ بِحِسَابٍ وَلَا عِقَابٍ وَلَا ثَوَابٍ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَكِن ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ بَلْ يَخْفَى عَلَيْهِ وَلَكِن ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ بَلْ يَخْفَى عَلَيْهِ فَاغْتَرَرْتُمْ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم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 وهيأنا لهؤلاء الكفار قرناء من الشياطين من الشياطين يلازمونهم وهيأنا لهؤلاء الكفار قرناء من الشياطين يلازمونهم فحسنوا لهم سوء اعمالهم في الدنيا وحسنوا لهم ما خلفهم من امر الاخره فانسوهم تذكرها والعمل بها ووجب عليهم العذاب في جمله امم قد مضت من قبلهم من الجن والانس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 لعلكم بذلك تنتصرون عليه فيترك تلاوته والدعوة إليه فنستريح منه أو فيترك فيترك تلاوته إليه فيترك تلاوته والدعوة إليه والدعوة إليه فنستريح منه. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أَسْوَأَ الذي كَانُوا يعملون فلنذيقن الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله عذابا شديدا يوم القيامة ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون من الشرك والمعاصي عقابا لهم عليها ذلك, أع... ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها ذار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون ذلك الجزاء المذكور جزاء أعداء الله النار ذلك الجزاء المذكور جزاء أعداء الله الذين كفروا به وكذبوا رسله النار النار لهم فيها خلود لا ينقطع أبدا جزاء على جحدهم لآيات الله وعدم إيمانهم بها مع وضوحها وقوة حجتها وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين وقال الذين كفروا بالله وكذبوا رسله ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس إبليس الذي سن الكفر والدعوة إليه وابن آدم الذي سن سفك الدماء وابن آدم الذي سن سفك الدماء نجعلهما في النار تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين الذين هم أشد أهل النار عذابا. من فوائد الآيات سوء الظن بالله صفة من صفات الكفار الكفر والمعاصي سبب تسلية الشياطين على الإنسان.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 نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا، فقد كنا نسددكم ونحفظكم، ونحن أولياءكم في الآخرة، فولايتنا لكم مستمرة. ولكم في الجنة ما تشتهيه أنفسكم من الملذات والشهوات، ولكم فيها كل، ولكم فيها كل ما تطلبونه مما تشتهونه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 ولا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى توحيد الله والعمل بشرعه, وقال إنني من العمل و... العمل بشرعه وعمل عمل صالحا يرضي ربه وقال إنني من المستسلمين المنقادين لله فمن فعل ذلك كله فهو أحسن الناس قولا ولا تستوي الحسنات ولا السيئات ودفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولا يستوي فعل الحسنات والطاعات التي ترد الله ولا فعل السيئات والمعاصي التي تسخطه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 لما فيه من الخير الكثير والنفع الوفير، وإما ينزغنك من الشيطان نزعا، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وإن وسوس لك الشيطان في أي وقت، وإن وسوس لك الشيطان في أي وقت بشر، فاعتصم بالله والجئ إليه إنه هو السميع لما تقوله، العليم بحالك.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 لا تسددوا أيها الناس للشمس ولا تسددوا للقمر واسددوا لله وحده الذي خلقهن إن كنتم تعبدونه حقا فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون فإن استكبروا وأعرضوا ولم يسددوا لله الخالق فالملائكة الذين هم عند الله يسبحونه ويحمدونه سبحانه في الليل والنهار معه وهم لا يملون من عبادته من فوائد الآيات. منزلة الاستقامة عند الله عظيمة. كرامة الله لعباده المؤمنين وتوليه شؤونهم وشؤون من خلفهم. مكانة الدعوة إلى الله وأنها أفضل الأعمال. الصبر على الإذاء والدفع بالتي هي أحسن. خلقان لا غنى للداعي لا غنى للداعي إلى الله عنهما.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 فَمَن يلقى فِي النَّارِ خَيْرٌ أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين يميلون في آيات الله عن الصواب بإنكارها والتكذيب بها وتحريفها لا يغفى حالهم علينا فنحن نعلمهم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 ولما ذكر الله حال المكذبين بالكتاب صبر رسوله وسلاه بما كان يقال بما كان يلقاه من قبله اخوانه من الرسل من التكذيب بما كان يلقاه من قبله من الرسل من التكذيب والسخريه والافتراء فقال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 قل أيها الرسول لهؤلاء القرآن للذين آمنوا بالله وصدقوا رسله هداية هداية من الضلال وشفاء لما في الصدور من الجهد وما يتبعه والذين لا يؤمنون بالله في آذانهم صم وهو عليهم عما لا يفهمونه أولئك الموصوفون بتلك الصفات كمن ينادون من مكان بعيد فكيف لهم أن يسمعوا صوت المنادي؟ ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم هريب ولقد أعطينا موسى التوراة فاختلف فيها فمنهم من آمن بها ومنهم من كفر بها ولولا وعد, الله ولولا وعد من الله أن يفصل بين العباد يوم القيامة فيما اختلفوا فيه لحكم بين المختلفين في التوراة لحكم بين المختلفين في التوراة فبين المحق فبينا المحق والمبطل فأكرم المحق وأهان المبطل وإن الكفار لفي شك من أمر القرآن مريبة من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد من عمل عملا صالحا فنفع عمله, الع... فنفع عمله الصالح عائد عليه فالله لا ينفعه العمل الصالح من أحد من أحد فالله لا ينفعه فالله لا ينفعه العمل الصالح من أحد ومن عمل عملا سيئا فضرر ذلك راجع عليه فالله لا تضرهم معصية احد من خلقه وسيجازي كل بما يستحقه وما ربك أيها الرسول بظلام لعبيدي فلن ينقصهم حسنة ولن يزيدهم سيئة فلن ينقصهم ينقصهم حسنة من فوائد الآيات. حافظ الله القرآن من التبديل والتحريف وتكفر سبحانه بهذا الحفظ بخلاف الكتب السابقة له قطع الحجة على المشركين العرب بنزول القرآن بلغتهم نفي الظلم عن الله وإثبات العدل له سبحانه وتعالى إليه يرد علم وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه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 موبخا اياهم على عبادتهم له أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء قال المشركون اعترفنا أمامك لا أحد منا يشهد الآن لا أحد منا يشهد الآن أن لك شريكا وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص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 ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت, إلى ربي ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ولئن أذقن فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ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 فلنخبرن الذين كفروا بالله بما عملوا من الكفر والمعاصي ولنذيقنهم من عذاب بادغ في الشدة وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض وإذا أنعمنا على الإنسان بنعمة الصحة والعافية ونحوها غفل عن ذكر الله وطاعته وأعرض بجانبه تكبرا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 أو لم يكفي هؤلاء المشركين أن القرآن حق بشهادة الله أنه من عنده ومن أعظم شهادة من الله فلو كانوا يريدون الحق لكتفوا فلو كانوا يريدون الحق لكتفوا بشهادة ربهم ألا إنهم في ميّة من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط ألا إن المشركين في شك من لقاء ربهم يوم القيامة لإنكالهم البعث فهم لا يؤمنون بالآخرة لذلك لا يستعدون لها بالعمل الصالح ألا إن الله بكل شيء محيط علما وقدره من فوائد الآيات علم الساعة عند الله وحده تعامل الكافر مع نعم الله ونقمه فيه تخبط والطرابة إحاطة الله بكل شيء علما وقدره سبحان الله ثاني من سوره لقصيت وندخل في سوره شورا ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سينقاف سورة الشورى سورة مكية من مقاصد السورة بيان كمال تشريع الله ووجوب متابعته والتحذير من مخالفته في ناس بتسأل عن قول الله سبحانه وتعالى أعجمي وعربي في سورة فصلت للآية 44 ولو جعلنهم قرآنا أعجمي لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي إيه الديرة السوداء اللي محطوطها على الألف بتاعة أعجمي وكيف تنطق ده اسمه تسهيل بنسهل الهمزة الثانية المفترض أن تتنضيقها أعجمي أاء همزتين فبنسهل الهمزة الثانية بين بين يعني لا هي هاء خالصة ولا هي ياء خالصة ولا هي ألف خالصة يعني مقولش هي أاء ع كده همزة ولا تقول أها كده كده هاء ولا تقول أاع كده بيت ألف لا أاع أاع جمي يعني اللي اسمحه لا يعرف هذه ألف ولا همزة ولا هاء يعني بين بين تقولها كذا. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقال مولانا فصلت آياته أعجمي وعربي أع أعجمي وعربي مش أعجمي. ليست همزتين. حاميم عين سين قاف تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. مثل هذا الوحي يوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك من أنبياء الله الله العزيز في انتقامه من أعدائه الحكيم في تدبيره وخلقه له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي والعظيم لله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا وهو العلي بذاته وقدره وقهره العظيم في ذاته سبحانه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 والظالمون لأنفسهم بالكفر والمعاصي ما لهم من ولي يتولاهم ولا نصير ينقذهم من عذاب الله أم اتخذوا من دون الله أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير بل اتخذ هؤلاء المشركون من دون الله أولياء يتولون يتولونهم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 ومختلفتم أيها الناس فيه من شيء من أصول دينكم أو فروعه فحكمه إلى الله فيرجع فيه إلى كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الذي يتصف بهذه الصفات هو هذا الذي يتصف بهذه الصفات هو ربي عليه اعتمدت عليه في أمور كلها وإليه أرجع بالتوبة من فوائد الآيات عظمة الله ظاهرة في كل شيء.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 فاطير السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواج ومن الأنعام أزواج يذرئكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق. جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم من الأبل والبقر والغنم أزواج حتى تتكاثر حتى تتكاثر من أجلكم يخلقكم فيما جعل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 له من السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم له وحده مفاتيح خزائن السماوات والأرض.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 كبرا على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. شرع لكم من الدين مثل ما أمرنا. ب شرع لكم من الدين مثل ما أمرنا نوحا بتبليغه والعمل به. والذي أوحينا إليك أيها الرسول وشرع لكم والذي أوحيناه إليك أيها الرسول وشرع لكم مثل الذي, أمر مثل الذي أمرنا إبراهيم وموسى وعيسى بتبليغه والعمل به وخلاصته الأقيم الدين وتركوا التفرق فيه عظم على المشركين ما تدعوهم إليه من توحيد الله وترك عبادة غيره الله يصطفي من شاء من عباده فيوفقه لعبادته وطاعته ويهدي إليه من يرجع إليه منهم بالتوبة من ذنوبه وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمه سبقت من ربك الى اجل مسمى القغيا بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب وما تفرق الكفار والمشركون الا من بعد ما قامت عليهم الحجه ببعثهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم وما كان تفرقهم إلا بسبب البغي والظلم ولولما سبق في علم الله من أنه ولولما سبق في علم الله من أنه يؤخر عنه العذاب إلى أمد محدد في علمه هو يوم القيامة لحكم الله بينهم فجعل لهم فجعل لهم العذاب بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم لرسله وإن الذين أورثوا التوراة من اليهود والإنجيل من النصارى وان الذين اورثوا التوراة من الانجيلي وان الذين اورثوا التوراة من اليهود والانجيلي من النصارى من بعد اسلافهم ومن بعد هؤلاء المشركين لا في شك من هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ومكذبون به فلذلك فادع واستقم كما امرت وما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 واثبت عليه وفق ما امرك الله ولا تتبع اهواءهم الباطلة وقل عند مجادلتهم آمنت بالله وبالكتب التي انزلها الله على رسله وامر الله ان احكم بينكم بالعدل الله الذي اعبده ربنا وربكم جميعا لنا اعمالنا خيرا كانت او شرا ولكم اعمالكم خيرا كانت او شرا لا جدال بيننا وبينكم بعد ان تبينت الحجه واتضحت المحجه الله يجمع بيننا جميعا وإليه المرجع يوم القيامة فيجازي كل منا بما يستحقه فيتبين عند إذن الصادق من الكاذبة فيتبين عند إذن الصادق من الكاذبة والمحق من المبطل من فوائد الآيات دين الأنبياء في أصوله دين واحد أهمية وحدة الكلمة وخطر الاختلاف فيها من, من مقومات نجاح الدعوة إلى الله صحة المبدأ والاستقامة عليه والبعد عن اتباع الأهواء والعدل والتركيز على المشترك والتركيز على المشترك وترك الجدال العقيم والتذكير بالمصير المشترك. والذين يحجون في الله من بعد ما سجيب له حجتهم ذاحظة عند ربهم عليهم غضب ولهم عذاب شديد والذين يجادلون بالحجج الباطلة في هذا الدين منزل على محمد صلى الله عليه وسلم بعدما استجاب الناس له هؤلاء المجادلون حجتهم ذاهبة وساقطة عند ربهم وعند المؤمنين لا أثأ وعجتهم ذاهبة وساقطة عند ربهم وعند المؤمنين لا أثر لها وعليهم غضب من الله لكفرهم ورفضهم الحق ولهم عذاب شديد ينتظرهم يوم القيامة الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب ولما بين بطلان حجج الكافرين بين أصل الحجج الصحيحة التي يحتج بها المسلم وهو القرآن فقال الله الذي أنزل القرآن بالحق الذي لا ميّت فيه وأنزل العدل بين وأنزل العدل ليحكم بين الناس بالإنصاف وقد تكون الساعة التي يكذب بها هؤلاء قريبا ومعلوم أن كل آت قريبة يستعجلوا الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد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 من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نأته من، ومن كان يريد حرف الدنيا منها، وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد ثواب الآخرة عاملا لها عملها، نضاعف له ثوابه. فالحسنات بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن كان يريد الدنيا وحدها أعطيناه نصيبه المقدر فيها، أعطيناه نصيبه المقدر له فيها، وليس له في الآخرة من حظ لإثاره الدنيا عليها. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. املئ هؤلاء المشركين الهه من دون الله شرع لهم من الدين ما لم يأذن لهم ما لم يأذن لهم الله بشرعه من الشرك به وتحريم ما احل وتحليل املئ هؤلاء المشركين الهه من دون الله شرع لهم من الدين ما لم يأذن لهم الله بشرعه من الشرك به وتحريم ما احل وتحريم وتحليل أح... وتحليل ما حرم ولولا ما ضربه الله من أجل محدد للفصل بين المختلفين وأنه يؤخرهم إليه لفصل بينهم وإن وأنه يؤخرهم إليه لفصل بينهم وإن الظالمين لأنفسهم بالشرك بالله والمعاصي لهم عذاب موجع ينتظرهم يوم القيامة ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات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 فهم في بساتين الجنات يتنعمون لهم ما يشاؤون عند ربهم من أنواع النعيم الذي لا ينقطع أبدا ذلك هو الفضل الكبير الذي لا يدانيه فضل ذلك هو الفضل الكبير الذي ذلك هو الفضل الكبير الذي لا يدانيه فضل من فوائد الايات خوف المؤمن من احوال يوم القيامة يعين على الاستعداد لها يدخل الله بعباده حيث يوسع رزق على من يكون خيرا له ويضيق على من يكون التضييق خيرا له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 وهو الذي ينزل المطر على عباده من بعد ما يئس من نزوله وينشر هذا المطر فتنب... فتنبت الأرض وهو المتولي شؤون عباده المحمود على كل حال ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من داب وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ومن آيات الله الدالة على قدرته ووحدانيته خلق السماوات وخلق الأرض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 ومن آيات الجوارف البحر كالأعلام ومن آيات الله الدالة على قدرته ووحدانيته السفن التي تجري في البحر مثل الجبال في ارتفاعها وعلوها إن يشاء يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهري إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إن يشاء الله اسكان الريح التي تسيرهن أسكنها فيضلنا ثوابت في البحر لا يتحركن إن في ذلك المذكور من إن في ذلك المذكور من خلق السفن وتسخير الرياح لدى لآلات واضحة لدى على قدرة الله لكل صبار على البلاء والمحن شكور لنعم الله عليه أو يوبقهن بما كسبوا كسب ويعفو عن أو يبقوه النبي ما كسب ويعفو عن كثير أو إن يشاء سبحانه إهلاك تلك السفن بإرسال ريح العاصفة عليها أهلكها بسببما كسب الناس من الإثم ويتجاوز عن كثير من ذنوب عباده فلا يعاقبهم عليها ويعلم الذي ويعلم الذي لا يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص.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 والذين يبتعدون عن كبائر الذنوب وقبائحها وإذا غاضبوا ممن أساء إليهم بالقول أو الفعل يغفرون له زلة ولا يعاقبونه عليها وهو العفو وهذا العفو تفضل منهم إذا كان فيه خير مصلحة والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين استجابوا لربهم بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه وأتموا الصلاة على أكمل وجه والذين الصلاة على أكمل وجه والذين يتشاورون في الأمور التي تهمهم ومما رزقناهم ينفقون بتراءى وجه الله والذين إذا أصابهم البغيهم ينتصرون والذين إذا أصابهم الظلم ينتصرون إكراما لأنفسهم واعزازا لها إذا كان الظالم غير أهل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 ومن عفى عمن أساء إليه ولم يؤخذه على إساءته وأصلح ما بينه وبين أخيه فثوابه عند الله إنه لا يحب الظلمين الذين يظلمون الناس في أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم بل يبغضهم ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ومن انتصر لفسه فأولئك معريهم من مؤخذة لأخذهم بحقهم إنما السميل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم إنما المؤخذة ولا للذين يظلمون الناس ويعملون في الأرض بالمعاصي أولئك لهم عذاب موجع في الآخرة ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وأما من صبر على إذاء غيره له وتجاوز عنه فإن ذلك الصبر مما يعود بالخير عليه وعلى المجتمع وذاك أمر محمود ولا يوفق له إلا ذو حظ عظيم ومن الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما راوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل ومن خذله الله عن الهداية فاضله عن الحق فليس له ولي من بعده يتولى امره وترى الظالمين انفسهم بالمعاصي وترى الظالمين انفسهم بالكفر والمعاصي لما عاينوا العذاب يوم القيامة يقولون متمنين هل للعودة إلى الدنيا طريق فنتوب إليه؟ هل هل للعودة إلى الدنيا طريق فن فنتوب إليه؟ من فائد من فائد الآيات الصبر والشكر سببان للتوافق بالاعتبار بأيات الله مكانة الشورى في الإسلام عظيمة جواز مؤاخدة الضالِمِ بمثل بمثل ظلمه جواز مؤاخدة الضالِمِ بمثل ظلمه والعفو خير من ذلك. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم واهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم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 استجيبوا أيها الناس لربكم بالمسارعة إلى امتثال أوامره وجثنا نواهيه وترك التسويف من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي إذا جاء لا دافع له ما لكم من ملجئ تلجؤون إليه وما لكم من إنكار تنكرون به ذنوبكم التي اكتسبتموها في الدنيا فإن اعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وَإِنَّ إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَ رَحْمَتِنَا فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيَأْتُونَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ فَإِنْ أَعْرَضَ عَمَّا أَمْرَتْهُمْ بِهِ فَمَا بَعَثْنَاكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا تَحْفَظُ أَعْمَالَهُمْ ليس عليك إلا تبليغه ليس عليك إلا تبليغه ما أمرت بتبليغه وحسابهم على الله وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة من غنى وصحة ونحوهما فرح بها وإن يصب وإن يصب يصب البشر وإن يصب البشر بلاء بمكروه بسبب ذنوبهم فإن طبيعتهم كفر نعم الله وعدم شكرها والتسخط مما مما قدره الله بحكمته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 لله ملك السموات وملك الأرض يخلق ما يشاء من ذكر أو أنسى وغير ذلك يعطي لمن يشاء إناثا ويحرمه الذكور ويعطي لمن يشاء الذكور ويحرمه الإناث أو يجعل لمن يشاء الذكور والإناث معا أو يجعل لمن يشاء الذكور والإناث معًا ويجعل من يشاء عقيمًا لا يولد له ويجعل من يشاء عقيمًا لا يولد له.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 وما يصح لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا بالإلهام وغيره أو يكلمه بحيث يسمع كلامه ولا يراه أو يرسل إليه ملكا رسولا مثل جبريل فيوحي إلى, فيوحي إلى الرسول البشري بإذن الله ما يشاء الله أن يوحيه إنه سبحانه علي في ذاته وصفاته حكيم في خلقه وقدره وشرعه من فائد الآيات وجوب المسارعة إلى امتثال أوامر الله وجتناب نوهيه مهمة الرسول البلاغ والنتائج بيد الله. هبة الذكور أو الإناث أو جمعهما معا هو على مقتضى أو جمعهما معا هو على مقتضى علم الله بما يصلح لعباده. ليس فيها مزية لذ... ليس فيها مزية للذكور دون الإناث. يوحي الله تعالى إلى أنبيائه بطرق شتى لحكم يعلمها سبحانه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدريم الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه, نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وكما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك أيها الرسول أوحينا إليك قرانا من عندنا ما كنت تعلم قبله ما الكتب السماوية المنزلة على الرسل ما كنت تعلم قبله ما الكتب السماوية المنزلة على الرسل وما كنت تعلم ما الإيمان ولكن أنزلنا هذا القرآن ضياء نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لا تدل الناس إلى طريق مستقيم هو دين الإسلام سراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور طريق الله الذي له ما في السماوات وله ما في الأرض خلقا وملكا وتذبيرا حتما إلى الله وحده ترجع الأمور في تقديرها وتذبيرها سورة الزخرف سورة مكية من مقاصد السورة التحذير من الافتتان بالزخرف في الحياة الدنيا لالا يكون وسيلة للشرك لالا يكون وسيلة للشرك بسم الله الرحمن الرحيم حاميم حاميم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة والكتاب المبين أقسم الله بالقرآن الموضح لطريق الحقي أقسم الله بالقرآن الموضح لطريق الهداية إلى الحق ان جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ان جعلناه قرآنا بلسان العرب رجاء أن تعقلوا يا معشر من نزل بلسانكم معنيه وتفهموها لتنقلوها إلى الأمم الأخرى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم و هذا القران في اللوح المحفوظ لذو علو و وذو و حكمه و ذو حكمة, وذو حكمة, وذو حكمه قد اقتضت اياته قد احكمت اياته في اوامره و نواهيه افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين افنتركوا انزال القران عليكم اعراضا لاجل اكثاركم من الشرك والمعاصي لا نفعل ذلك، بل الرحمة بكم تقتضي عكس ذلك. بل بكم تقتضي تقتضي عكس ذلك. ذلك بل بكم تقتضي عكس هذا. شوية بيبقى مش وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وكم بعثنا من نبي في الأمم السابقة. وما يأتيهم من نبي الا كانوا به يستهزئون وما يأتي تلك الامم السابقه من نبي وما يأتي تلك الأمم السابقة من نبي من عند الله الا كانوا به منه يسخرون فاهلكنا اشد منهم بطشا ومضى مثل الاولين فاهلكنا منهم اشد بطشا من تلك الامم فلا نعجز عن اهلاك من هم اضعف منهم ومضى في القرآن صفة إهلاك الأمم السابقة مثل عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم ولئن سألت أيها الرسول هؤلاء المشركين المكذبين من خلق السماوات ومن خلق الأرض لا يقولون جوابا لسؤالك خلقهن العزيز الذي لا يغلبه أحد العليم بكل شيء الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبولا لعلكم تهتدون الذي مهد لكم الأرض فجعلها لكم وطاءا تطؤونها بأقدامكم وصير لكم فيها طرقا في جبالها وأوديتها رجاء أن تسترشدوا بها في سيركم من فوائد الآيات سمي الوحي روحا لأهمية الوحي في هداية الناس فهو بمنزلة الروح للجسد الهداية المسنده الهداية المسنادة الى الرسول صلى الله عليه وسلم هي هداية الارشاد لا هداية التوفيق هداية الارشاد يعني يرشد النبي عليه الصلاة والسلام الى الطريق لكن هداية التوفيق هذه بيد الله سبحانه. لان بعض الناس يقول مثلا ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى يهدي والله يهدي من يريد انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء طيب هنا عندنا وانك لا تهدي الى صراط مستقيم. يعني يهدي ولا لا يهدي بعض الناس يقول لك ما في تعارض في القرآن ما فيش تعارض على حاجة. إنك لا تهدي من أحببت أيهداية توفيق يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يوفق أحد للهداية لكن اللي يملكه صلى الله عليه وسلم هي هداية الإرشاد يعني يرشد إلى طريق الحق والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده هداية التوفيق التوفيق ما عند المشركين من توحيد ربوبية لا ينفعهم يوم القيامة وفرأنا بكده ما بين توحيد ربوبية و توحيد الأوليه توحيد ربوبية ما كان من الله سبحانه وتعالى للعبد زي ما تقول مثلا أوله المثل الأعلى رب الأسرة, رب الأسرة يعني ايه يعني هو الذي يصرف ينفق عليهم وهو الذي يأتي لهم بالطعام والشراب هو رب الأسرة لكن طبعا الله المثل أعلى فالرب هو الذي يخلق هو الذي هو الذي يميت هو الذي يرزق الحاجات اللي جاية من ربنا سبحانه وتعالى للعبد توحيد الألوهية العكس ما يأتي من العبد لله سبحانه وتعالى فالمشركون قبل البعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرون بتوحيد الربوبية ولئن سألتهم من خلق السماوات من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم خلقهن العزيز العليم لكن تعبد الله سبحانه وتعالى وحده ولا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي نزل من السماء ماء بقدر, بقدر ما يكفيكم ويكفي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 وصير لكم من السفن والأنعام ما تركبونه في أسفاركم فتركبون السفن في البحر وتركمون أنعامكم في البر لتستووا على ظهري ثم تذكرون عمت ربكم إذا استويتوا عليه وتقولون سبحان الذي سخر لنا هذا وتقولون سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وتقولون سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين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 ان إلى ربنا وحده لراجعون بعد موتنا لحساب والجزاء وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين وزعم المشركون ان بعض المخلوقات متولده عن الخالق سبحانه حين قالوا الملائكه بنات الله إن الانسان الذي يقول مثل هذا ان الانسان الذي يقول مثل هذا القول لكفور بين الكفر والضلال أم اتخذ مما يخلق بناتي وأصفاك بالبنين؟ أتقولون أيها المشركون اتخذ الله مما يخلق بنات لنفسه وأخلصكم بالذكور من الأولاد؟ فأي قسمة هذه القسمة التي؟ فأي قسمة هذه القسمة التي قسمة هذه القسمة التي زعمتم وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى التي ينسبها إلى ربه ظل وجهه مسودا من شدة الهم والحزن وظل هو ممتلئا غيظا فكيف فكيف ينسب إلى ربه ما يغتم هو به إذا بشر به أو من ينشئ في الحيلة وهو في الخصام غير مبين أينسبون إلى ربهم من يربّ في الزينة وهو في الجدال غير مبين الكلام غير مبين الكلام لأنثته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 أم أعطينا هؤلاء المشركين كتابا من قبل القرآن يبيح لهم عبادة غير الله فهم مستمسكون, فهم مستمسكون بذلك الكتاب محتجون به بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون لأن لا لم يقع ذلك بل قالوا محتجين بالتقليد إنا وجدنا آباءنا من قبلنا على دين وملة، وقد كانوا يعبدون الأصنام، وإنا ما ضون على آثارهم في عبادتها. من فوائد الآيات. كل نعمة تقتضي شكرا جور المشركين في تصوراتهم عن ربهم حين نسب الإناث له، حين نسبوا الإناث حين حين نسب الإناث إليه, وك إليه وكرهوهن لأنفسهم. بطلان لاحتجاج على المعاصي بالقدر المشاهدة أحد الأسس لإثبات الحقائق وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قضية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمتي وإن على آثارهم مقتدون وكما كذب هؤلاء يحتجوا بتقليدهم لآبائهم لم نبعث من قبلك أيها الرسول في قرية من رسول ينذر قومه إلا قال رؤساؤهم وكبراؤهم من أهل الثراء فيهم إنا وجدنا آباء على دين وملة وإنا متبعون لآثارهم فليس قومك بدعا في ذلك قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلت به كافرون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 فقد كانت نهاية أريمة. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. واذكر أيها الرسل حين قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني بريء مما تعبدون من الأصنام من دون الله. إلا الذي فطرني فإنّه سيهدين. إلا الذي خلقني فإنّه سيرشدني إلى ما فيه نفع من اتباع دينه القويم.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 ورحمة ربك لعباده في الآخرة خير مما يجمعه هؤلاء من الحطام الدنيا الفاني خير مما يجمعه هؤلاء من الدنيا الفاني ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن بيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون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 ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وجعلنا لبيوتهم ابوابا وجعلنا لهم وجعلنا لهم اسره عليها يتكئون استدراجا لهم وفتنه وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين ولجعلنا لهم ذهب وليس كل ذلك إلا متاع الحياه الدنيا فدفعه قليل لعدم بقائه وما في الآخرة من النعيم خير عند ربك أيها الرسول للمتقين لله بامتثال أوامره وجتناب نواهيه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ومن ينظر نظرا ومن ينظر نظر غير متمكن في القرآن يوصله إلى الإعراض يعاقب بتسليط شيطان ملازم له يزيده في الغواية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 إن هؤلاء صم عن سماع الحق عمي عن إبصاره أفأنت أيها الرسول تستطيع إسماء الصم أو هداية العم أو هداية من كان في ضلال واضح عن الطريق المستقيم فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون فإن ذهبنا بك بأن أمتناك قبل أن نعذبهم فإنا منتقمون منهم بتعذيبهم في الدنيا والآخرة أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون أو نرينك بعض ما نعدهم من العذاب فإن عليهم مقتدرون لا يستطيعون مغالبتنا في شيء. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فتمسك أيها الرسول بما أُوحى إليك ربك وعمل به إنك على طريق إنك على طريق حق لا لبس فيه.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 خطر الإعراض عن القرآن القرآن شرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته اتفاق الرسالات كلها على نبذ الشرك السخرية من الحق صفة من صفات الكفر وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون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 يصف أهل الحق والإيمان اوصف كذا يعني تبعد الناس عنهم يا ايها الساحر ادع لنا ربك عشان ايه الناس تعرف ان هو ساحر يعني عليه السلام وحشاه فلما كشفنا عنهم العذاب اذاهم ينكثون فلما صرفنا عنهم العذاب اذا هم ينقضون عهدهم ولا يوف ولا يفون ولا يفون به ولاذ فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت أفلات بصرون ولاذ فرعون في قومه قائلا في تبدوح بملكه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار من النيل تجري من تحت خصور أفلأ أفلأ تبصرون ملكه وتعرفون عظمتي كما قال بعض الفسّرين قال هذه الأنهار تجري من تحت فأجراه الله من فوقه أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فأنا خير من موسى، فأنا خير من موسى الطريد الضعيف الذي لا يحسن الكلام. فلولا لا عليه اسوره من ذهب أو جاه معه الملائكة مقترنين فهل ألق الله الذي أرسله اسوره من ذهب عليه؟ لتبين أنه رسول، فهل ألقى الله الذي أرسله أسورة من ذهب عليه لتبين أنه رسوله أو جاء معه الملائكة يتبع بعضهم بعضا شو سبحان الله برضو اختيار الكلمات القصص سبحان الله تكررت خاصة قصة موسى عليه السلام تكررت في الصور كثير وقصص الأنبياء يعني، وتلاقي سبحان الله كل, كل صورة يذكر فيها قصة نفس القصة تلاقيها مختلفة عن التانية يعني تلاقيها سبحان الله بألفاظ مختلفة وتناقش قضية مختلفة ومن زاوية مختلفة فشوف سبحان الله لم تذكر الأسويرة ومن الذهب والكلام دوت إلا في صورة الزخرف الزخرف اللي هو إيه الزينة والأساور والذهب وهكذا يعني. لذلك سبحان الله ذكر هنا برضو إيه الأسويرة والذهب و فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فأغرى فرعون قومه فأطاعوه في ضلاله إنهم كانوا قوما خارجين عن طاعة الله فلما أسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فلما أغضبونا باستمرارهم على الكفر انتقمنا منهم فأغرقناهم كلهم طبعا أسفون هنا بمعنى أغضبونا وليس بمعنى هم أسفوية فجعلناهم سلفاً ومثالاً للآخرين، فصيّرنا فرعون وملأه مقدمة يتقدمون لناسه، فصيّرنا فرعون وملأه مقدمة يتقدمون لناسه، وكفار قومك لهم بالأثر، وصيرنهم عبارة، وكفار قومك لهم، وكفار قومك لهم بالأثر، وصيّرناهم عبارة لمن يعتبر لألا يعمل بعمله فيصيبه ما أصابهم.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 فأنزل الله ردا عليهم إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون يعني بيقولوا طب عيسى عبد من دون الله سبحانه وتعالى وانت بتقول إنه إن إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها وريدون كل اللي أنتم تعبدونهم وما تعبدونهم كمان في في جهنم طب عيسى عيسى مش في جهنم فخلي الأيام بعثتنا كمان إيه زي عيسى فأنزل الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون هو عيسى يخش النار عشان الناس عبادون أو أي أحد عبد أي أحد بدون رضا هذا المعبود لا يدخل في هذه الآية وقالوا آلهتنا خير هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ما عيسى بن مريم إلا عبد من عبادنا أنعمنا عليه بالنبوة والرسالة وصيرناه مثلا لبني إسرائيل يستدلون به على قدرة الله حين خلقهم من غير أب كما خلق آدم من غير أبوين ولو نشاء نجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون ولو نشاء وإهلاككم يا بني آدم لا أهلكناكم وجعلنا بدلا وجعلنا لكم ملائكة يخلفون لكم في الأرض يعبدون الله لا يشركون به شيئا من فوائد الآيات نكت العهود من صفات الكفار الفاسق خفيف العقل يستخفه من أراد استخفافه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 وإنه العلم لساعة فلا تمر بها والتبعون هذا صراط مستقيم وإن عيسى لا علامات من علامات الساعة الكبرى حين ينزل آخر الزمان فلا تشك أن الساعة واقعة والتبعوني فيما جئتكم به من عند الله هذا الذي جئتم به هو الطريق المستقيم الذي لا الذي في ولا يصدنكم الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَلَا يَصْرِفَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ بِإِغْوَائِهِ وَإِغْرَائِهِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ بَيِّنٌ عَدَاوَةٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ قال لهم قد جئتكم من عند الله بالحكمة ولأوضح لكم بعض الذي تختلفون فيه من أمور دينكم فاتقوا الله بامتثال أوامره وجتناب نواهيه وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم إن الله هو ربي وربكم لا رب لنا غيره لا رب لنا غيره فأخلص له وحده العبادة وهذا التوحيد هو الطريق المستقيم الذي نعو جاج فيه فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب ومن أليم فاختلف الطوائف النصارى في شأن عيسى فمنهم من يقول هو إله ومنهم من يقول هو ابن الله ومنهم من يقول هو وأمه إلهان فويل للذين ظلموا أنفسهم بما وصف به عيسى من الألوهية أو البنوة أو أنه ثالث ثلاثة من عذاب موجع ينتظرهم يوم القيامة هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بعثة وهم لا يشعرون هل ينظرون هل ينتظر هؤلاء الأحزاب المختلفون في شأن عيسى إلا الساعة أن تأتيهم فجأة وهم لا يحسون بها وهم لا يحسون باتيانها فان جاءتهم وهم على كفرهم فان مصيرهم العذاب الموجع فانما مصير, فإن مصير, فإن مصير فإن مصيرهم فإن مصيرهم العذاب الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون الا المتقين المتخالون والمتصادقون على الكفر والضلال بعضهم لبعض أعداء بعضهم لبعض أعداء يوم القيامة إلا المتقين لله بامتثال أوامره وجث ناب فخلتهم دائمة لا تنقطع يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ويقول الله ويقول لهم الله يا عبادي لا خوف عليكم اليوم فيما تستقبلون ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنيا سبحان الله يعني بياثر جدا لا حتى اللي احنا من قليل ان الملائكه تتنزل على المؤمنين الا تخافوا ولا تحزنوا الا تخافوا مما انتم قادمون عليه ولا تحزنوا مما على ما وراءكم اسال الله سبحانه وتعالى ان نكون من أهل هذا النداء لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه الواحد سبحان الله ما بيكون رايح مكان جديد أو نازل في في منطقة جديدة ولا شيء سبحان الله بيبقى محتاج حد يستقبله، حد يوري طريق يوسيه يسليه فما بالك بالقدوم على الله سبحانه وتعالى بالقدوم على هذه الأهوال العظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الإيمان الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا بالقرآن المنزل على رسولهم وكانوا منقادين للقرآن يأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ادخلوا, أدخلوا الجنة أنتم أمثالكم في الإيمان تسرون بما تلقونه من النعيم المقيم الذي لا ينفذ ولا ينقطع يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون يطف عليهم خدامهم بآلية من ذهب وبأكواب لا عرى لها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 لكم فيها فاكهة كثيرة لا تنقطع منها تأكلون. بالفوائد الآيات. نزول عيسى, عي... نزول... نزول عيسى من علامات الساعة الكبرى. انقطاع خلة الفساق يوم القيامة ودوام خلة المتقين. بشارة الله للمؤمنين وتطمينه بشارة الله الله للمؤمنين وتطمينه لهم عما خلفوا وراءهم من الدنيا وعما يستقبلونه في الآخرة.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 وما ظلمناهم ولكن كَانُوا هم الظالمين وما ظلمناهم حين ادخلناهم النار ولكن كانوا هم الظالمين لانفسهم بالكفر ونادوا يا مالكون يا عَلَيْنَا علينا ربك قال مَاكِثُونَ ماكثون ونادوا خازنا ما ونادوا خازنا مالكا قائدين يا مالك ليمتنا ربك فنستريح من العذاب فيجيبهم مالك بقوله إنكم ماكثون في العذاب دائما لا تموتون ولا ينقاطع عنكم العذاب قل سبحان ربما هو يرد عليهم بعد ألاف السنين لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون لقد جئناكم في الدنيا بالحق الذي لا مرية فيه ولكن معظمكم للحق كارهون ولكن معظمكم للحق كارهون ام ابرموا امرا فاننا مبرمون فإن مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم واعد له كيد وأعد له كيدا فان محكمون لهم تدبيرا يفوق كيدهم أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون أم يظنون أن لا نسمع سره الذي أضمره في قلوبهم أو سره الذي يتناجون به خفية بلى إنا نسمع ذلك كله والملائكة لديهم يكتبون كل ما عملوه قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين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 فذرهم يخوض ويلعب حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فاتركهم أيها الرسول يخوضوا فيما هم عليه من الباطل ويلعبوا حتى يلاقوا يومه الذي يوعدون وهو يوم القيامة وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وهو سبحانه المعبود في السماء بحق وهو المعبود في الأرض بحقه وهو الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره العليم بأحوال عباده لا يغفع عليه منها شيء وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون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 عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم جميعا يا إخوة والأحبة إن شاء الله ننزلهم بعد, بعد رمضان إن شاء الله ننتجه ونعملهم إن شاء الله زي سورة الكهف كتريح ننزل لها بالآيات على الشاشة وننزلها صوت على التليجرام إن شاء الله اللهم امين بارك الله فيكم جميعا طيب احنا فضل أربعة داين حاجة ولو حتى نصف النصف الصفحة سورة الدخان سورة مكية من مقاصد السورة تهديد المشركين ببيان ما ينتظرهم من العقوبة العاجلة والأجيرة بسم الله الرحمن الرحيم حاميم حاميم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة والكتاب المبين أقسم الله بالقرآن الموضح لطريق الهداية إلى الحق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 ربكم ورب آبائكم المتقدمين بل هم في شك يلعبون ليس هؤلاء المشركون بموقنين بذلك بل هم في شك منه يلهون عنه, يلهون عنه بما هم فيه من الباطل فارتقل يوم تأتي السماء بدخان مبين فانتظر أي الرسول عذاب قومك القريبة يأتي يوم القيامة فانتظر أيها الرسول عذاب قومك القريب يوم تأتي السماء بدخان واضح يرونه بأعينهم من شدة الجوع يغشى الناس هذا عذاب أليم يعم قومك ويقال لهم هذا العذاب الذي أصابكم عذاب موجع رب نكشف عنا العذاب إن مؤمنون فيتضرع فيتضرعون إلى ربهم سائلين رب نصرف عنا العذاب الذي أرسلته علينا إن مؤمنون بك وبرسولك إن صرفته عنا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 إنا حين نصرف عنكم الْعَذَابَ قَلِيلًا إنكم معيذون إِلَى كُفْرِكُمْ وَتَكْذِيبِكُمْ يوم نبطش البطشة الكبرى إن مُنْتَقِمُونَ وانتظرهم أيها الرسول يوم نبطش بكفاري قومك البطشة الكبرى يوم بدر إن منتقمون منهم لكفرهم بالله وتكذيبهم رسولا إن منتقمون منهم لكفرهم بالله وتكذيبهم رسولا